dudududud mm -hmm. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلّا يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلّا يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. ينشر السرور يطرق الباب بكرا فاح وبخورا ينشر التغريب ينشر التغريب. بشر سرورا يطرق الباب بكورا فاح عودا وبخورا ينشر التغريب, ينشر التغريب يملأ الحب سمانا سمانا مرحبا بمن أتانا, أتانا أنت يا عيد هوانا فافرحوا يا مؤمنين أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى يرسم البسمة ألا ففرحوا يا مؤمنين <متحدث> فاحة الأرواح عطرة وسخاء النفس بشرا نبض ناخرا وبال راحة يا مسلمين فاحة الأرواح عطرا سخاء النفس بشرى أعوذنا خير فافرحوا يا مسلمين يملأ الحب سمانا مرحبا بمن أتانا أنت يا عيد غوانا فافرحوا يا مسلمين أم أم أم أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى سوى البسمة اطل رهنحوا يا مؤمنين آه. انفسا بالخير جادت وات وتلاقت انفسا بالخير جادت وات وتلاقت وغصون الزيت تفرحوا يا مسلمين وغصون السلمى تفرحوا يا مسلمين الأحباب هيا ننشر الفرح سوايا أيها الأحباب هيا ننشر الفرح سوايا هاك حلوى والهديه بفرحوا يا مسلمين هاك حلوى والهديه فافرحوا يا مسلمين فافرحوا يا مسلمين فافرحوا Muslims. We celebrate Eid al-Adha. الهنا في نتجلب يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين أقبل العيد وهلا وهلا والهنا في نتجلب يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين أقبل العيد وهلا وهلا والهنا في نتجلب يرسم البسمة اهلا افرحوا يا مؤمنين عقبنا نجد اهلا والهنا فينا تجلى يرسم البسمة اهلا افرحوا يا مؤمنين